أعوذ الله من الشيخون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن الله قدير لا يستوي أبحاؤه Lonely. the الأمثال Who Allah والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو, هو أولو باسم ربك الذي خلق listen and um. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير Allahu <laughs> <laughs>